هو الذي فلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمكرون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم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 ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن قبل مكناهم في الأرض ما لن نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناه بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتاب في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليهم ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر هم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم فَحَابِ اللَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ اظْرُوا كَيْفَ كَمَعَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كتب على نفسيهم رحمة، لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، الذين فسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، ولهم ما سكن في الليل والنهار، وهو السميع العليم.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 أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بقر فلا كاشف له إلا هو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 وَإِنَّنِي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ الَّذِينَ آتَيْنَا هُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يصلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا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 وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ تَرَى إِذْ يُقْفَؤُونَ عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ بل بدا لهم ما كانوا يحفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لسادبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين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 الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا أساء ما يزرون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 فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم وَلَا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتقي نفقا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 وَيُضْلِلُ مَن يَشَاءُ إِلَّا الَّذِينَ هَدَى وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم فأخذناهم بالبأساء والضرا إلى علهم فَلَوْلا إبْجَاءُهُمْ بَأْسٌ تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَصَدَ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناه بغتة أخذناه بغتة فإذاهم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين فَأَرَأَيْتُمْ إِنْ خَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَارَكُمْ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِهِ أُغْرِقَ كَيْفَ نُصَرِّخُ الْآيَاتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ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 قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما مَا ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير قل لو أن عندي ما تستعجلون به لقضي الأمر بيني وبينكم والله أعلم بالظالمين وعنده أَمْرِي الغيب لا يعلمها إلا هو فَانتَظِرِ الصَّبْرَ إِنَّ الصَّبْرَ لَا وما تسطو منه ورقة إلا يعلمها ولا حبة في غلماة الأرض ولا رطب ولا رطب ولا يدث إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوافق بالليل ويعلم ما جرحت بالنهر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 قُلْ مَنْ يُنَجِيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُعًا وَقُفْيَةٌ لَإِنْ أَنْجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلْ اللَّهُ مُنَجِيكُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثم أنتم تشركون؟ قل هو القادر على أي أبعث عليكم عذابا أي أبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم؟ أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعضا انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وكتَّب به قومك وهو الحق قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٍّ وَسَوْفَ تَعْلَمُ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 وَأَنْ أَقِيمُ الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُكُمْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم ليبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة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 فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْأَثِيلِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَزِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِ رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الْضَالِينَ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 ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكي تأخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشرفتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانه بغلق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 وزكريا وياحية وعيسى وإياس كلهم من الصالحين وإسмаيل واليسع والونس والوطع وكلن فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرزياتهم وإخوانهم وجت وَهَبْيَنَّاهُمْ إلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْتِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَفُ لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أُولَآئِكَ الَّذِينَ آتَينَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَاتِ إِيَّاَصُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا الَّذِينَ بِهَا بِكَافِرِينَ هُؤُلَاءِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُ دَاهِمُ قُتَدِهِ عَلَيْهِ أَجْرًا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 تَجَالُونَهُ بَرَاطِيسَ بَدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا وَأُلِّمْتُم مَا لَنْ تَعْلَمُوا أَن تُمْ وَلَا أَبَاكُمْ قُلِ اللَّهُ كن نَذَرَهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُبَارَكٌ مُصَدِّقٌ الذي بَيْنَ يَدَيَّ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 أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون اليوم تجذون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون.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 وكان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أَثْمَرَ وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سبحانه وتعالى عما يصفون فَبِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْهُ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 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عميك عليها وما أنا عليكم بحقيم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 وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَلَا تَشْفُو الَّذينَ يَدْعُونَ مِن جُنُ اللَّهِ فَيَشْفُو اللَّهُ عَدُوَّهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثم إلى ربهن مرجعهم فيُنبئه بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهداهما لهم لئلا تأتهم آية لا بها.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 ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم ولي يضوه ولي يقترفوا ماهم مقتربون أَفَغَيْرَ اللَّهِ أَبْتَغِي حَكْمَهُ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُمْ نَزَلُوا مِن رَّبِّكَ بِالْحَقِّ فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم وإن أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله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 وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَهْلِيَتِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَقْعَدْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ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 وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها لينكروا فيها وما ينكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَبُوا صَغَارًا عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ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 ويوم يحشرهم جميعا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض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 يومكم هذا قالوا شهدنا على أنفسنا وقربتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين.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 فَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَن يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةِ قَوْمٍ آخَرِينَ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَآتٍ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسيب تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والأنعام نصيبا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 وكذلك زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شرتاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرب حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمة ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها اقتراءا عليه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 إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله وحرموا مَا رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين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 قل آذ ذكرين حرم أم الأنفيين أما اشتبلت عليه أرحام الأنفيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ حرم أم الأنفيين أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُمِّ أَمْ كُنْتُمْ شُهَبًا آيَتُ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ بِشَرٍّ أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا مَا نَتَنَ لِيَذُوقُوا وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ضُحُورُهُمَا أو الحوايا أو مختلط بعض ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة وَلَا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرفوا لو شاء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 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوف الكيل والميزان بالقصق لا نكلف نفسا إلا وسعها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 ذالكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمه وهدى ورحمه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون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 قَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَنْ آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يصدفون هل هَلْ إلا إِلَّا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 قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئه بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنات فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئات فلا يجزاء إلا مثلها وهم لا يظلمون